ثمانية استمع إلى النص الآتي ثم املأ الفراغات أنس يستيقظ مبكرا بانتظام يتوضأ ثم يذهب إلى المسجد من أجل صلاة الفجر. ثم يجلس ينتظر إقامة الصلاة وأحيانا يقرأ القرآن ثم يصلي خلف الإمام وبعد ذلك يعود إلى البيت، يتناول الفطور، ويشرب الشاي، ثم يذهب إلى عمله.